الوحدة الثالثة الأسرة والبيت الدرس الأول أفراد الأسرة واحد أسرتي هذه صورة أسرتي من هذا؟ هذا والدي كريم هو مهندس ومن هذه؟ هذه والدتي سميرة هي مدرسة وهل هذا أخوك؟ نعم هو أخي طارق هو طالب في الجامعة ومن هذه؟ هذه أختي سمراء هي طالبة في الثانوية ما شاء الله